الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا في الحلقات الماضية قلنا نعني وصلنا إلى سورة المنافقون والحشر والصف هذه نزلت قبل الأحزاب يعني قبل معركة الخندق التي في العام الخامس الهجري تقريبا وأكيد هناك صوره أخرى لكن هذه فيها أحداث كحادثة المريسيع هذه وكانت قبل و فالصف يعني هناك, قصة هناك احداث من خلال تتبع الروايات والسير يترجح وإلا الروايات ليست بالضرورة يعني حجة لكنها أحيانا أفضل حجة هي ما كانت في النص نفسه على يتحال فاجتهادنا في الترتيب لازلنا في سوره المنافقين والمنافقون كما قلنا عرفنا من هذه الصورة أنهم أطياف هناك ناس آمنوا ثم كفروا وهذه الفئة مغيبة وهناك أناس يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهذه فئة أخف, أخف من الفئة الأولى لذلك قدم الله الفئة الأولى ثم هذه الفئة الثانية صدرت منها كلمات مسيئة في حق النبي عليه الصلاة والسلام منها ليخرجنا الأعز منها الأذل ورجحنا أنه عبد الله بن أبي على المشهور ثم يقول الله ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ذكر الله هنا كما قلنا بالمعنى الذي قلنا ان يكون الله في هذا القلب فاذكر الله كذكركم اباءكم وأشد ذكرا ليس الذكر الظاهري ليس الذكر اللفظي الذكر اللفظي هو إذا إذا ارتبط بالقلب تمام إذا كان مرتبطا أن تقول سبحان الله وانت تعي المعرفه لها دور في تعميق لفظه سبحان الله والله اكبر يا أخي نعطيكم مثال يعني مرة أحيانا نريد أن نصدم بعض الأخوة يعني بعض الأخوة الذين نتحاور معهم أحيانا فكلمة الله أكبر سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله إن لم تخرج من القلب ليس لها أثر فكنا نتحدث في الصلاة و... فقلت المسلمون يقولون الله أكبر وهم غير جادين يعني طبعا لا أقصد جميع المسلمين هناك أشياء أكبر في قلوبهم السلطة أكبر المذهب أكبر العصبية التراث الشيخ يأتي ترتيب الله متأخرا فلذلك يؤجلونه في الخصوم يعني في إذا محصوا بالبلاء قلت ديانهن كما قال الإمام الحسين فقلت لهم من باب الصدمة لان وصلنا إلى مرحلة من الحوار حاره قليلا، فقلت له أنت إذا إذا صليت لا تقول الله أكبر قل الله أصغر، فقال اعوذ بالله كيف قلت أنت أخبر الله بالحقيقة كن صادقا معه لا تكن كاذب هو يعرف أن أنه لو كان اكبر فيه لو كان اكبر عندك من من الأفكار التي تعتقدها ومن فلان وفلان من العلماء لما قلت هذا القول انا أريك آية في كتاب الله وأنت تقول قال فلان إذا ليس الله أكبر عندك فيعني دخل في هذا فالمقصود من هذا القصة أننا أن ذكر الله هنا عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ليس المقصود لا تلهكم عن الذكر اللفظي عن تذكر الله عن وجود الله في قلبك فلا تجعلك تمين فهنا الذكر تم تحريفه تم تسخيفه الثقافة السياسية عبر ستة قرون من قرون المسلمين سخفت المعاني القرآنية الذكر، الخشوع، الصلاة، الصوم، الإيمان، الشرك، الكفر جعلت معاني خفيفة سطحية فأما عن ذكر الله حتى يوم الجمعة يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اليوم ما ليس هناك سعي إلى ذكر الله هناك سعي إلى ذكر المذاهب وإلى ذكر الأفكار والعقائد والعقائد يعني ذكر الله لابد أن تعلم هذا الخطيب ان يعلم الناس كيف يتق الله عز وجل فيما يقولون ويعني ذكر الله المقصود في القرآن أيضا من بحث ذكر الله في القرآن عن الذكر فسيجد إذا بحثه بجد سيكتشف لن يشبع من القرآن بعد ذلك سيكتشف اهوالا من الجهل الذي يجهل المسلمون هذه اللفظة طبعا ولازلنا التعلم مستمر نواصل وما يفعل ذلك فاولئك نعم وما يفعل ذلك فأولئك هم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لأخرتني إلى أجل قريبا فأصدق وأك من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هذه طبعا صورة المنافقين ننتقل بعدها يعني مباشرة طبعا النفاق له يعني له وجود هائل في القرآن الكريم بمعنى له بيان الله عز وجل بيّن كثيرا في صورة المنافق في كل الصور تقريبا فيها بيان المنافقين والذين في قلوبهم مرض طبقات من النفاق الذين في قلوبهم مرض هم طبقة الذين في قلوبهم زيغون هم طبقة كيف نحدد هذه الطبقات؟ قد يكون بينها تداخل أيضاً دوائر بينها تداخل المصطلح الواحد هو عبارة عن دوائر بينها تداخل مثل ما شرحنا في دوائر الإسلام والكفر والنفاق ان بينهم تداخل أيضاً فعلى أي حال اذا كان التداخل بين مسمى الإسلام ومسمى الكفر قد يكون منطقة قد يصح عليها أن مسلم من جهة وكافر من جهة ومنافق من جهة فمن باب أولى إذا كانت المصطلحات في نفس المصطلح الواحد كالشرك الشرك والكفر والنفاق يعني متقاربة من باب لا أن يكون بينها تداخل لكن أيضاً بينها مفترقات ليس هناك لفظتان مترادفتان في لا ولا لفظ واحد مترادف في القرآن الكريم لكن هذا لا يدرك الله بالبحث طبعا بعد حسب الترتيب الآن بعد صورة المنافقون هناك سورة الأحزاب نأتي الآن طبعاً مع أن هناك صوره أخرى لكن لم نستطع تحديد زمنه تحديداً زمنها ولكن صورة الأحزاب تقريبا يعني واضحة أنها تخص يوم الخندق عام الخندق العام الخامس الهجري وبعده أصبح فتح, أصبح فتح الحديبية في العام السادس ثم خيبر في العام السابع ثم فتح مكة في العام الثامن ثم تبوك في العام التاسع ثم حجة الوداع وغدير خم في العام العاشر ثم الوفاة وفاة النبي في العام الحادي عشر فنحن يعني إن شاء الله نحاول أن نتتبع ما أمكن من السيرة الظاهرة وإلا في الأحداث واسعة يقول الله عز وجل في بداية سورة الأحزاب عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكاثرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا هنا تلحظون النفاق أنه موجود يعني في كل في كل الصور وها ونهي للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يطيعهم، فلذلك يقول الله عز وجل، وإن كادوا يفتنونك عن في سورة الإسراء أظن وإن كادوا لف هنا أثر الرأي العام أثر الرأي العام فالضغط على النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره حتى لمن أراد أن يعتذر عن من غيروا وبدلوا بأنه مواجه جماعات من الضغط يحاول أن يفهم هذا لأن الله عز وجل يقول حتى عن نبيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليفتنونك, ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا الآيات من سورة الإسراء نستفيد منها قوة الرأي العام إنها تكاد أن تؤثر أنها, إنها ضغط الرأي العام على النبي عليه الصلاة والسلام انظروا في هذه الآيات إلى ماذا كاد أن لولا أن ثبتها الله فكيف بالضغط على غيره على من هو دونه فلماذا نحتمل بأن فلانا من الصحابة أو من التابعين أو من العلماء لا يخضع لأي ضغط أبدا وكلامه كله لله وما أشبه ذلك الناحية الإنسانية يجب إدراكها يجب إدراك الناحية الإنسانية حتى نستطيع النرى نرى البشرية فلذلك كان هنا النهي عن طاعة الكفار والمنافقين هو أمر للنبي وللمؤمنين لأن طاعة الكفار والمنافقين سواء بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص أو بالمعنى النسبي يؤدي إلى التقليل من المعلومة ويؤدي إلى أخذ الدين بضعف عليّ يتحل نواصل حتى نأخذ الأحداث الظاهرة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنا سأتنقل حسب الآيات التي يظهر فيها نوع من ال. نعم ادعوهم لآبائهم وأقصطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ما يخص زيد بن حارثة الكلبي ثم طبعا نتنقل إلى محاولة الأحداث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم هذا خاص بالخندق آية الأحزاب خاصة بمعركة الخندق سندخل في الآيات مباشرة التي تخص غزوة الخندق يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيره اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هذا ورد في الصحابه ورد في الذين امنوا لان بدايتها يا ايها الذين امنوا بعضهم ظن بالله الظنون بعضهم خاف هذا قران نصور نحن في السيره نحمل يعني فرد أو فردين من الأنصار بينما الـ الـ القرآن لا يذكر مثل هذه الأشياء في فرد أو فردين من العامة ممن ليس لهم أثر يقول اسمعوا الآيات يقول نعم إذا جاءوكم يعني المشركون جاءوا من فوقهم من شمال مدينة أتت قريش ومن جنوبها بنوا قريضة حلفاؤهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا يعني هذا الحشد آيات مخيفة ومفصلة وعميقة يظنون بالله الظنون طبعا هذه كما قلت لا ينطبق على كل صحابي لكن بالتأكيد جماعة كبيرة منهم ينطبق عليهم هنا وتظنون بالله الظنونة هناك ابتلي المؤمنون وزلزل, وزلزل شديدة صار في زلزله وفي ظن الذين في قلوب مرض طبعا كلمة صحابة حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فالصاحب بالمعنى الخاص وهناك بالمعنى العام بالمعنى العام المسلم العادي الذي يخاف ويتردد ويظن كما شرحنا وإذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض هذه فئتان وليست فئة واحدة لأن فئة الذين في قلوبهم مرض يحتاج أن تخرج خصائصها من القرآن الكريم والمنافقون كذلك طبعا الخلط يحتاج طبعًا يحتاج أظن شرحت مثل هذا وإذ قالت طائفه منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا الآن هذا كأنهم في الآية الثانية والتي بعدها في آية في الأنصار وفي آية في المهاجرين بعد الفاصل سنعرف التفصيل موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tod.com بسم الله ذكرنا إذن بعد الوصف العام بعد ما وصف الله بدأ يفصل في المنافقين والذين في قلوبهم مرضا وإذ قالت طائفة دائما إذا فيه تفصيل يعني عندما يقول الله عندما يكون فيه حرف الواو معنى هذا أن أنهم اخرون الحرف يدل على حرف العطف على التمايز في الجملة اذ يقول المنافقون والذين في قلوب مرضا إذا فهم طائفتان أما لو قال اذ يقول المنافقون الذين في قلوب مرض هذا معناها طائفة واحدة هذا يجب أن يفهم فعندما يقول وإذ قال الطائفة إذن هي فئة ثالثة لو آآ آآ وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا هذا كأنهم بعض منافق الأنصار وسيأتي منافقي المهاجرين وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وإن يريدون, إن يريدون إلا فرارة في خوف وهلع هنا طبعا هذه حملوها بيوتنا بعورة وما هي بعورة حملوها صحابي بدري اسمه معتب ابن قشير الأنصاري والغريب أنهم متواطئون على ذمه مع أنه بدري كل كتب التفسير ابن كثير الطبر ابن تيمية في الصارم المسلول ولا أدري كيف يعني يتواطئون على ذمه وأنه هو صاحب الكلمة وأنه منافق مع بدريته بينما يخاصمون في الطلقاء إذا باحث له راي في أحد الطلقاء أو له ذنب يدل على أن, أن أن الفكر ما يمشي علميا يعني أن أفكار بعض الناس وعقائدهم لا تنظر إلى الدليل والبرهان وان وإن همها المذهبية فقط على إيئة حال ولو دخلت ثم يقول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الكفر طلب منهم الكفر لأتوها لأتو هذه الفتنة وما تلبثوا بها إلا يسيرا هنا كأنها في المهاجرين لماذا؟ لكل وما تلبثوا بها يعني في بعض المهاجرين كما قلنا أن الأنصار فيهم منافقين محسوبين عليهم فلان الأنصاري عبد الله بن أبي أنصاري معتب بن قشير أنصاري فلان أنصار وهناك منافقون محسوبون على قريش أو محسوبون على المهاجرين وهذه بينناها كما في صورة الممتحنه ذكرنا هذا هنا لماذا قلت أن الآية الثانية آية أربعة عشر أنها خاصة أنها أقرب أن تكون في المهاجرين لأن يقول وما تلبتوا بها إلا يسيرة يعني لو لو دخلت المدينة على هؤلاء من أقطارها وسؤلوا الردة لا الردة وخرجوا لن يتلبثوا بالمدينة الا يسير لان الضمير هنا عائد على المدينه تمام يقول ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسير المنا... الأنصار هي مدينتهم لن ي... اين يذهبون يذهبون الى مكه ما في اما لو دخلت فبعض المهاجرين لو عرض لو عرضت عليهم عرض عليهم الرده يعني أو... أو أجبروا لاتوها وما بقي في المدينة إلا يسيرة هذا العدل الإلهي مرة يذكر نفاق الأنصار ويذكر الدليل على ذلك نفاق بعض الأنصار ومرة يذكر نفاق بعض المهاجرين أو بعض المحسوبين على المهاجرين بعض المحسوبين على الأنصار وهذه غزوة الخندق عام خمسة هجرية قبل انقطاع الهجرة الهجرة الشرعية انقطعت بفتح مكة لا هجرتها بعد الفتح ولكن جهاد ونية ثم يقول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبله هذا الآن على الجميع ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ألا تذكرون هنا الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في سورة الأنفال عندما فسرناها هذا عهد ليس المعاهدة فقط عدم الحرب هذا عهد عهد الله ألا يفروا عهد الله أيضا الأنصار في بيعة العقبة معروف أن هناك عهد المهاجرون لهم عهد اللي يولون الادبار جميع المسلمين مهاجر وانصار اذا هذه هذه ايات مخيفه ولو دخلت عليهم يعني المدينه لو دخلت لو دخلت عليه يوم الخندق يوم الاحزاب من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لا وما تلبثوا بها الا يسيرا هذا القران يحكي لنا حقيقه هؤلاء انه ليس بالصوره التي نتخيل نحن ليس بالصوره التي نتخيل ان هناك اطياف مستعدين وبيوتنا عوره وما هي بعوره يريدون فرارا و اناس لو سئل الفتنه لاتوها ورجعوا مع اقوامهم الى مكه هذه ايات ماذا نفعل بها هذا هذه ايات من صورة الاحزاب وهي اصدق مما طبعا هي المشكلة أن هذه أحداث لم ترويها كتب المغازي والسير بمعنى أن هذا يدل على قصور كتب المغازي والسير مهما توسعت حتى لو رأيت كتاب في السير والمغازي بلغ عشرين مجلدا إن لم يحتوي على هذه الأمور ويسد بها هذا النقص فلا فهو كتاب روائي لا يقدر المعلومة القرآنية ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا طبعا هنا نواصل في الشرح قل لن, ينفع قل لن ينفعكم الفرار إن فررت من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا قل من, ذا الذي يعصمكم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم, قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلاقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الاعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولم طبعا هذا وصف قبل المؤمنين سيذكر الله فيما بعد ما هي صفات المؤمنين أما المعوقين والمنافقين والذين في قلبهم مرض والذين لو دخلت عليهم هذه موجودة يعني شرحها الله أو بينها الله عز وجل هنا وهنا يعني تدور كانما ايش تدور اعينهم كالذي يغشى عليهم الموت ألا يذكركم بايات الأنفال كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون فالخوف والهلع والجبن في في بعض المؤمنين هذه في بعض الصحاب هذه يسجلها الله عز وجل يسجلها هنا ليس فقط كما قلنا يبتدئون دعم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا فليست فقط في المنافقين الخلص الذين في الذهن ولا في الذين في قلوب مرضا في الذهن وإنما هناك نسيج من الشعور أو اختلاط من المشاعر في النفس الواحدة مر هكذا ومر هكذا بالاضافه إلى تنوع داخل الجماعة ذكرنا هذا شرحناه كثيرا لكن المقصود هنا هناك أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم كيف لم يؤمنوا كيف لم يؤمنوا وهم مع المسلمين المقصود لم يؤمنوا الإيمان الخالص الايمان الذي يريده الله ولذلك تذكروا الآية وقالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا فالإسلام الظاهري قد يد ليس ليس إيماناً. والخطاب في القرآن يدل على هذا بحاجه أن تتبعه على اي حال يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب ويودوا لو انهم بادونا في الاعراب يتمنون لو أنهم بدو في الباد يسالون عن الاخبار ويكفون انفسهم وهذه الفئه هذه أخف من المتآمرين من الذين يودونه من الذين يتخذونهم اولياء ه... هذه الفئه ن... ن... نذمهم قد يكونوا أخف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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما شوف ها هنا عندما يقول ومن المؤمنين وصفهم بالصدق أهمية الصدق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهنا يقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم والصدق مطلوب الصدق يعني نحن في هذه الحلقات نتمنى أن الجميع يصدق مع نفسه ومع الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كنوا شهداء لله لن تقوم هذه الأمة إلا بالصدق لن تقوم بها بالثناء العام المطلق ولا الدم المطلق تقوم بالبحث عن المعلومة الصادقة ونصرتها والدفاع عنها والشهاد لله من أجلها ولذلك هنا أنا أدعو لي يعني لمراجعة مثل, يعني مثل هذه الحلقات راقبوها وانقدوها بس كنوا صادقين مع المعلومة فقط لا تكونوا من جميع نداء إلى جميع المذاهب أن أن يعني أنا استعرضت بعض الأشياء التي أرد بها على طائفة وأشياء أرد بها على طائفة أخرى ستجدون في, في الردود هنا وهنا معا على أي حال وهناك نسبية عند جميع الطوائف نواصل أحسن على أي حال ويقول الله عز وجل ليزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم هناك فرصة المنافقين أيضا بعضهم أراد أن, أن يؤمن هناك فرصة إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله لمؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا طبعا هنا كف الله لمؤمن القتال يعني لم يحدث قتال بسبب الرياح وبسبب قتل عمرو بن ود العامري قتله الإمام علي والله نصر بالرياح وبالإمام علي وبالمؤمنين نصر النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان لأنه في, في البداية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فالنصر هنا كفل الله المؤمنين بالرياح وبالجنود وبالصادقين من المؤمنين كالإمام علي في قتله عمر بن ود العامري وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياسيهم طبعا ما يخص بني قريضة لأنه يطول يحتاج إلى حلقة فإلى حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com